تو به من فَجُزَرُمْ نَأَشَرُمْ very <laughs> easy. Yes. Yeah. What well, is? يقولون <تصفيق> ربنا We'll <laughs> be ذين كفروا وكذبوا آياتنا لا يسلكون الجحيم Mm-hmm. <laughs> رب 모르 فلا واتقوا الله ق الله الذي أمن Thank <laughs> you. أيضاً ولكن رؤانة بما عقدتوا الايثا لا يؤاخذ الله بالله وكل اسبابكم ولا ما عقد كل الالمات يا الله باك سالتوني يا سيام عايشات متى Oh, come be ولكن المؤمنون You